لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالهم فهي إلى الأذقال فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء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 إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام الله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 إن أنتم إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إن إليكم لا مرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تطيرنا بكم لإن لم تنتهوا لنرجع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 لا تذل عني شفاعتهم شيئا ولا ينقدون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة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 وَإِن كُلُّ لَمَّ جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرٌ وَآيَةُ الَّهُمُ الْأَرْضُ الْمِيتَةُ وَأَحْيَيْنَا هَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبْنٌ فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ مِن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجَّرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُلُونِ لِيَأْكُلُوا مِنْ ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها من ما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومن أنفسهم ومن ما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه إنها رف هم مظلمون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 وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنا معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقته الله قال الذين كفروا للذين آمنوا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 هم وأزواجهم في ظلال العلى الأرائك متكئون لهم فيها فاكية ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون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 هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نخدم على أثوابهم وتكلمنا أيديهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعزلهم فاستبقوا الصراط فأنا ينصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا, استطاعوا مضيا ولا يرفعون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 خلق لهم مما عملت أيدينا العام فهم لها مال يكون وذلناها لهم فمنها ركوب ومنها يأكلون ومنها يشربون ولهم فيها ما لفيع وما يشكرون